السلام عليكم إجنا هذا مقرن روميكي محرقة ذني تعوذ ونسرق هذه شديد ما مش جنب بعد ملح وتسرقه الملح ملح إيوه ملح شو قد جرب ملح ما ميت صداعنا للخارج ما مفتح للخارج ما مفتح للخارج أش سخس يغبو زين أش سخ مش مسوا مفتح للخارج أش سخس يغموا للخارج عليك أصيرين شو واضح بالخارج؟ إمّا من الخارج, الخارج وغالب ديتيس، ما رتقسمت سنم الخارج، أصير يقصي الزيس الحر يا الله، إيوان سيدي، الخارج يا سمين ديتيس بحنس مولنت غوين جارسون شنتونينغ، خزاشكر خويا ليمن، فقنغاس هولندا، هولندا ترسقيت بلجيك، بلجيك تجاث من فرنسا، تغزير خان جيرن، وش حمدوي يضغط زت رقاش غضفوت، النمسا إسترانبورغ سويسرا، إيش النمره جتند جيرن؟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 أداوين دول العالم الأول دول متقدمة يوداني غدا جيش وين موفر أنسمون جيش الصندوق الزج وأداوين دول إفريقيا أن داوينها أنسموننا نج ججو بقر وأداوينش تحجات محترمة زعمت قفار ذا أتجنخ الصندوق وأداوينش نسيد محترم زعمت روبيو أتجنخ بقر تستحرم الشط الصندوق جبت سويسرا تزحرم تقوانتيس الشط بقر جبت مصر سويسرا تجارة ميسرا ذي الكرة الأرضية مليح أمو أتكتد غ... غو غابو قالت جبدة تونس او تونس عدت حماعة زيطورة تشاتت جبدة الروسية مليح شوي مذثر قليلاً نحمه هذه الساعة المسر أمو جاناً صغير الصومالك وميريكان أتيوبيانك وليمان العراق كليابان أمو هذا سيعيعجب مرة يو الضمري وقعمو سن سننموه سيعيعجب الحار التاس الحار الذي يعجب شعيب ولكن هذا <تصفيق> <تصفيق> هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب في الشعب هو الشعب هو الله هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب يا الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو الشعب هو غو نورمال انتياض نورمال ما كان غير يحما شويه الحال نشم الريح نكاع اللي الخارج شاتوارث شباب المغرب الوضع لي زيكوتور يحففين شي الجديد ديال الاستعمار وشي قدادي الشارع يا واش مزاني تنعما سيدي تيتواخير ومتفديق غادي تيتواخير توري المال حد النغنيه حد النغنيه تاع الفيوش مداني تاع صغارهم شتات واش من طغارظه زعما سكربيو زعما زعما تيتقص واش دير انا عم سي دي قميصي تاع باش ديسبيين تيتواخي الني واش ديك السنسر وادي وياس عم تعيبي روميل ما عليك تعيبي روميل نيشان ا رومي غامس سيدي في تيشن السنسرت من تفديو يديس تفدير ذي ستانوشت زعما تديش ملام رومانتيكو تفدير ذي سور زعما يتحبه تفدير ذي استاذ باث سلام زعما ويتمنغك حد نشين من تفدير فشرشت خانداو قوتشيا زعما قوتشياو وفي مغاره من تكن ثيت فوس زعما خمس عينك تولد ممشي واللي نيشان مار كان نغني المشتات كمر تسكت فغنم دا الزبد من الطريق قارب لحمو هذه لاحظت ريناشها ومزال 10 كيلو 10 كيلو انتناف يدكور بوف امنع الشارع وحبس 5 متر و 6 5 متر و 6 مراتو كيباروا و قواد مسرخ اذا كيس قبريت غبدر ميزين تا غاس بولانتي و بو غاس بولانتي أصلا افي خساره امسينه اي هاغاش حي مو الكورنيشك مريت حي دمه يودن حي مو اي غير ما غنت تني واش اي غواغاس معاه فني مسكينه تسريغوين وافهم ولوثبد نطيق يودن خزان نيم مسكينه التراجيت قال سي ونيتي يغخ في الحق يمكن هذه نشم وردة سبحان تراجيتك واض غسيت بالدغاسي قالس انا لاي ماهم شاريو راريو او الصراحه واجي غيحرمنا يروح نتقبص للخارج راه تحرمين الخارج والتقريرين تبقوا أرتقوا ضغط كورنيش سميني جيب، ماني بدر لا علم، ماني مثك الزبقة زي زي شو زبقة بدرش الحاج، تخدم عريضة الأزياء، شارع جيش الملكي، شارع الكورنيش، شارع المركب، شارع محمد الخميس، وش تبقوا، مالا تقطع عبرين، شنيش جنبين جسر عبرين، وتجاد تقطع عبرين تغزاة عبرين نقت غزاة استوب لا، تغزاري بي... تغزاري ما تركلن ببتمو بين نسي جنبين، وشش كذ شوارتينش، مالا تواك ما تركل المغرب، زعما قاو ديك الخزاقه قا. ارشدي هنيد ما تعذ تخ... ما مالي... تعذ تعدود... تعذ تخاك ففراكم متركول 50 الف ايوا قالي تخزا ماشي اسماء نقار اخمي للسغي اي ومراتو راكم متركول الطليمات نتا هولندا شت اخذني على سي بويدين عليك تخزا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 اقضى ست دوروا قنش باسم بوبلو قد كتشغي ماشي الطوي اقضى ست دوروا المهم خويا ش عايب فاصيل لي سي ولا كيشتن يضحك شكيس يعاض غشن قوارس فشن حاج يقيم يبدا خاص القمالي لي اسمين غتسود الناس لي مين غتسود الناس وكشي دايج نهافاي هافاي, هافاي. النسوا خاصهم تيجن هفاين شويا اديش نسبريت يروح قمارين اللي بدا يسورك حنجه ندير هادي جبدر هادي الناس مانا مشى نتدرد شو تيرغب باليمان الناس اللي تيرد اسبانيا الناس لا وتيرغب بالاسبانيا الناس اللي تيرد الناس تيرغض هذه النضوها الشعب وسيعجبو الحال الناس يشكي تيرد للخارج النسوا الناس, الناس مانا مشان الناس دي بوبلاو ik karibeid, ik karibeid, diraga jaze kamariru, safniet u radij, bidrabu zoom bilniet, inna sarrux, podas praetinu, u hawa inna dat tradissimniet. Uxeilu haxrans. Mexen għadhom minni xsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, dat haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, haxsara, Ik